بسم الله الرحمن الرحيم والسماء اذا في البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود اتل اصحاب الأخدود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 وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ